وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا التَّائِرَةُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ إِنَّ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 أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلو لا ألقى عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولما ضرب بنو مدينا مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا الهتنا خير امه ما ضربوه لك الا جدلا بَل هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَأً تَنفِي فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ